أحياناً أنا على المدركة لباناً. لك ما يعدني أن أدخل مع هاليخان. فالمدركة أنا لا أصري. هذه أدي... أنا مريّة لكلهم. وعلي كلما أعرفت لأني مريّة كلهم. برخشي. عدمها بإسراء وبريد. حكراً لك. وعلي يشلي تغفر. أنا مكيّم كلها باتوكي. واهر طالرحات كم اخوان انه لأثناء فأخذ و ايلا يحط نهر حاف شلبت كنفتر كلم امر اشليش خينا جاهان لمعنى أسلي صارت معنى أسلي ودودش مخ ما تشفعت الخطارة تسبح Histse Z justice тыG Prince all my life the da of course I am by my show whose Esp comic I to teach you what he says I love what He says And I where does this أمر أبعض أن أخذني أسفاق أمرت أمر هل <تصفيق> <تصفيق> <مجمع مفروض>. أخبرت <تصفيق> <هالخبيط. تصفيق> أخرى فكشتيها ده. فكشتيها ده. فكشتيها ده. يدي كان أخذها أخذها أخذتها ومعطل يده أخذتها ومعطل يده يده يشبه يكبس كبس؟ نعم أمرني أطيريها أطيري بطريقة لأخي ما أمرت إلى خيش لخي إشخي نور دعو أطيري أطيري شعني أسمح أني سمحتم أني شمعتم لخي وهي شبراها الراكش المرح أخشاب هي لا يقولها هي بكارب كمار جميلة هي قال لخينا لا أعرف أما أنني سمحت شبراء الأذكال، أنني شبرتها اليوم. أخبرت ذلك؟ كثوب من فالأيو، أنا أتسمح. أنا أعملت لغشي، تعسي لغشي، أنا أتسمح. أقول أنني أريد شبراء الأذكال. أخبرت ذلك، أنا أخبرت ذلك، ماذا سمحت؟ أنني أخبرت شبراء الأذكال.